أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا أزواجك تبتغي مرضا أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أَزْوَاجِهِ حديثا فلما نبأت به وَأَظْهَرَهُ الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تبا الى الله فقد صَغَتْ قلوبكما وان تظاهر عليه فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والمدى بعد ذلك ظهير عسى ربهم إن طلقكن أي يبدله أزواج خيرا منكن مسلمة مؤمنات قانات عابدات, عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملاقبا غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجذون ما كونتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معها نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا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 إذ قالت ربَّنِي عِدَكَ بَيْتَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الْقَالِينَ وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ